غير الْمَقْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ سبح اسم ربك الأعلى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين, آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجهوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة؟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 عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ودمارق مصفوفه وزرابي مبثوثة أفلا افلا ينظرون إلى الابر كيف خرقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر